بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقصفين المرسل Ya? <gülüyor> yeah. كلا <تصفيق> بسرع على قلوبهم <ما> كانوا <تصفيق> ثم إنهم لطار جعلين ثم يقالها kendine Oh, هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ Oh, <gülüyor>